بِخَلَطِ طَهَمِ مِنَ النُّورِ فِيهِ إِرَمٌ فِي سِيرَةٍ فبِ يَمُخْطَا <تصفيق> أنت الأَمِن <آمين> أنت <أمتال> الآمِن رَبِّ خَلَقْتَ want one thing صلي <laughs> يا